فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء شرّب بك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابياه إن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 فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغني عنني مالي هلك عنني سلطاني خذوه فغلوا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 قَوْلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَنَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ